وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاسْتَغْفِرُوا لِأَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن ربكم فإذا فَمِنَّا رَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كما هداكم وإن كنتم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 اَخِرَتِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النار لَا إِلَٰهَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا تَذَرُبُ وَاللَّهُ سَرِيعُ